الاربعون النووية من, من الاحاديث الصحيحة النبوية الحديث الثالث اركان الاسلام عن ابي عبد الرحمن عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان رواه البخاري ومسلم